فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغلوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون